جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونبخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفناك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي أتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من لا للخير ماتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا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 121. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 122. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 123. هذا ما تؤذون لكل فشيء رحمان بالغيبي وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء See hey.